سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايتا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الان حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا, فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 113. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 114. ففتحناها أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا انتقل الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الاواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 114. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا, ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 115. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر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 كل شرف محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحه واحده صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط 119. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لنوط بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا فقيفه فقمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولقد جاء الفرع كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 110. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة, أم لكم براءة في الزبر 111. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر 112. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر 114. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر